رحمة المونة قريباً والمطار والسرق نجاك ماني المحبوب انت وذا معك شيء ما نهلاك يا راجع قد تبع يرحم كل عاشق يا أخوان يا المحبوب انت اذا معك شي ما ينحنا يوم انا احبك حرمتين طاينه من دونا وجولك يا المحبوب انت It's something I want